ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أي يتماس ذلكم تعضون به والله بما تعملون خبير فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَبِعِينَ مِنْ قَبْلِ أَيِّ تَمَاسَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعَ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبذ والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون من نجوى من الشيطان ليحذن الذين آمنوا وليس بضاء إلا إلَّا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجال فافسحوا يفسح الله لكم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 الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإمامة وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من